قال الشيخ رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم قال البخاري رحمه الله تعالى رحمه في صحيحه ق ا ل ق ت ا د ة رحمه الله خلق الله هذه النجوم لثلاث ز ي ن ة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن ت أ و ل فيها غير ذلك فغير ذلك أ خ ط أ و أ ض ا ع نصيبه وتكلف ما لا علم له به وكره ق ت ا د ة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن ع ي ي ن ة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أ ح م د و إ س ح ا ق رحمهم الله تعالى وعن أ ب ي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ث ل ا ث ة لا يدخلون ا ل ج ن ة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر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 هم يتكلمون عن التنجيم و أ ن ه ينقسم إ ل ى نوعين النوع ا ل أ و ل ا ل ت أ ث ي ر والنوع الثاني التسيير و ا ل ت أ ث ي ر معناه الذي يعتقد أ ن للنجوم ت أ ث ي ر ا و أ م ا التسيير فهو تعلم منازل القمر ا ل ت ي بها الحساب ف ا ل أ و ل ممنوع يصل و الى الشرك حينما يعتقد ا ل إ ن س ا ن أ ن هذه الحوادث ا ل أ ر ض ي ة م ر ت ب ط ة ب ا ل أ ف ل ا ك و أ ن ه إ ذ ا جاء النجم الفلاني في المكان الفلاني حدث كذا وكذا ل أ ن هذا العمل ك أ ن ا ل إ ن س ا ن يعتقد أ ن لله شريكا في ملكه والله عز وجل هو المتصرف وحده ا ل ف ا ئ د ة التي يستفيد منها البشر جميعا من هذه النجوم لماذا خلقت ويقول خلق الله هذه النجوم لثلاث أ ي لثلاث خصال أ و حكم مترتبه على خلقها ا ل أ و ل ى زينه للسماء الله عز وجل قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح فهذه السماء حينما يخرج ا ل إ ن س ا ن في الظلمه في الليل ف ي ش ا ه د هذه النجوم مثل المصابيح م ع ل ق ة في السماء هل هي في السماء ل ا ص ق ة بها أ و دونها هذا ليس هناك دليل على أ ن ه ا ل ا ص ق ة في السماء و إ ن م ا هي م ص خ ر ة وهذه المسخره الله عز وجل هو الذي يمسكها كما مسك السماوات ل الا تقع ع ى ل إلا أ ر ض ب إ ذ ن ه ا ل خ ص ل ة ا ل ث ا ن ي ة رجوما للشياطين ا ل خ ص ل ة ا ل أ و ل ى زينه للسماء وزينا ل س م ا ء الدنيا بمصابيح فيه ا زينه لها مثل ا ل إ ن س ا ن يزين قصره عمارته بهذه المصابيح التي ت غ ي ء فيها وتكون ز ي ن ة لها فهذه النجوم ز ي ن ة لهذه السماوات وهذه السماء م ح ف و ظ ة السماوات السبع كما قال الله عز وجل طرائق السبع ورسول الله صلى الله عليه وسلم ل ي ل ة المعراج فتح له من سماء الى سماء اي حينما وصل جبريل به إ ل ى سماء الدنيا واستفتح وقالت ا ل م ل ا ئ ك ة الحراس على أ ب و ا ب السماء من فقال جبريل قالوا م ن معك قال محمد قالوا وقد بعث إ ل ي ه قال نعم فقال مرحبا به وفتحوا فتحوا ا ل أ ب و ا ب ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل إ ل ى سماء الدنيا وكذلك إ ل ى السماء ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة و ا ل خ ا م س ة و ا ل س ا د س ة و ا ل س ا ب ع ة ح ت ى سمع صريف ا ل أ ق ل ا م وهناك فرض الله عليه هذه ا ل ص ل ا ة الخمس خمسين صلاه ة ا ا ل ش د أحد نقول أن يمكن أن أحد. يعني كون نسمع الفلان المكفلان ممكن لكن سقف قال القمر القمر محفوظ وجل وهذا وصلت وإلى المحفوظة السماء الله السماء لا يصله المركبة الفضائية إلى السماء كما هذا عز السماوات السبع هذه لا يمكن أ ن يصل إ ل ي ه ا مخلوق وليس هي كما هو موجود في بعض الكتب أ ن هذه ا ل ز ر ق ة التي نشاهدها هي ز ر ق ة البحر انعكاس وليست سماء بل السماء م ب ن ي ة م ح ف و ظ ة كما قال الله عز وجل وهذا الدليل الصحيح في صحيح البخاري ومسلم أ ن ه ا م ح ف و ظ ة ولها أ ب و ا ب ولا يدخلها أ ح د إ ل ا ب إ ذ ن ثم الله عز وجل جعل هذه النجوم وهي الشهب التي يرمى بها م س ت ل ق السمع ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى زينه للسماء والثانيه رجوما للشياطين والشياطين كانوا ي س ت ل ق و ن السمع و ا ل م ق ص و د هي شياطين الجن لا شياطين ا ل إ ن س ا ل إ ن س منهم شياطين ولكنهم لا يستطيعون أ ن يردوا الى السماوات و إ ن م ا كان ت ت م ك ي ن لشياطين الجن فما كما ذكر العلماء وسبق في باب سبق على أ ن ه م يتراكبون ب ع ض فوق بعض ل ا س ت ر ا ق السمع فيسمع ا ل ك ل م ة من الملك الذي س م ع الملك من الله عز وجل إ م ا ب إ ن ز ا ل مطر أ و بحادث سيحدث في ا ل أ ر ض فيشترك هذا الشيطان هذه ا ل ك ل م ة ثم يلقيها إ ل ى من تحته وهكذا ف إ ن أ د ر ك ه الشهاب قبل أ ن يصل إ ل ى الكاهن إ ل ى ا ل أ ر ض حلك و إ ن لم يدركه وصل بهذه ا ل ك ل م ة و أ ل ق ا ه ا إ ل ى الكاهن الذي يستقبل منه ذلك ثم هذا الكاهن يزيد عليها تسعه وتسعين من الكذب إ ض ا ف ة إ ل ى تلك ا ل ك ل م ة التي هي الصدق ف ي ض ل الناس ويقول ا ل ع ا م حينما يتكلم بما يشاء أ ل ي س قد قال يوم كذا كذا وكذا وجاء كلامه صحيحا إ ذ ن هي رجوم للشياطين وعرفنا على أ ن ه ا لشياطين الجن والجن مكنوا الله عز وجل مكنهم واعطاهم ا ل ق و ة وهم يتصرفون في أ ش ي ا ء أ ك ث ر من ا ل إ ن س في كتاب الله عز وجل في ق ص ة بلقيس ا وسليمان لما ذهب الهدهد وكما نعرف أ ن الله عز وجل أ ع ط ى سليمان ملكا وعلمه م ن ط ق ة ا ل طير ولما غاب الهدهد ولم يحضر و س أ ل عنه سليمان أ ي ن هو ثم توعده أ ن ه إ ن لم ي أ ت ي بعذر مقبول ليذبحنه اقرا في س و ر ة النمل غاب الهدهد ثم جاء فقال لسليمان إ ن ي ج ي ت ك من سبع بنبي يقين إ ن ي وجدت م ر أ ة تملكهم و و س ي ت من كل شيء ولها عرف عظيم يعني الهدهد لما رجع بهذا العلم قال لسليمان أ ن ا عندي علم ليس عندك أ ن ي وجدت م ر ا ت ه تملكهم وهذه صفتها فسليمان توعده إ ن لم يكن صادقا فسينفذ به الوعيد ف أ ع ط ا ه ذاك الكتاب و أ م ر ه أ ن يذهب به وقال يلقيه إ ل ي ه م ثم ينظر ماذا سيقولون ثم يرجع له بالخبر ذهب ب بذلك ذلك الهدهد ل ا ا خ ط وكما ه و تعرفون في س و ر ة سبا انه من سليمان و إ ن ه بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ا تعلوا علي و أ ت و ن ي مسلمين هي م ل ك ة ولها ق و ة فهذا الهدهد جاء الى ا ل ن ا ف ذ ة وتعرفون الطيور تستطيع تدخل ما تحتاج استئذان الراس ما يمنعها ي ا و أ ل ق ى هذا الخطاب فقالت لهم إ ن ي أ ل ق ي إليه كتاب ا ل كريم إ ن ه م ن سليمان و إ ن ه م بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ا تعالوا علي و اتون م س ل م ي ن فاستشارتهم ما ر أ ي ك م قالوا نحن أ و ل و ق و ة و أ و ل ي بس أ شديد و ا ل أ م ر إ ل ي ك فهو لماذا ت أ م ر ي ن يعني أ ح ا ل و ا ا ل أ م ر إ ل ي ه ا و أ م ه م أ ه ل ق و ة و أ ه ل بطش ويستطيعون يعملوا ما تشاء هذه ا ل م ل ك ة لكن ا ل م ل ك ة عندها عقل ع ن د ه ا تفكير فقالت إ ن الملوك إ ذ ا دخلوا قله ن ف س د و ه ا وجعلوا أ ع ز ه اهلها أ د ل ة يعني ا ل ط ب ي ع ة ا ل م ع ر و ف ة لما تقوم د و ل ة على أ خ ر ى وتكون أ ق و ى منها تعمل بها ما تعمل فتذل أ ه ل ه ا وتدمر أ م ل ا ك ه ا ثم قالت أ ن ا س أ ر س ل اليهم ب ه د ي ة و أ ن ظ ر ماذا يرجع المرسلون ف إ ن قبلوا ا ل ه د ي ة عرفنا أ ن ا ل أ م ر سهل وهؤلاء لا يريدون إ ل ا مالا فبالامكان نسكتهم بالمال ونعطيهم ذهب الهدهد ورجع إ ل ى سليمان و أ خ ب ر ه أ خ بهذا ر الذي سمعتم جميعا كما في كتاب الله عز وجل ثم الجماعة حملوا ا ل ه د ي ة وجاءوا في الطريق فقال سليمان أ ي ك م ي أ ت ي ن ي بعرشها قبل أ ن ي أ ت و ن ي مسلمين يعني الموجودون عنده وتعرفون أ ن الله عز وجل ص خ ر له الجن ص خ ر و ا لسليمان يرسلهم حيث يشاء كما ص خ ر له الطير فقال عفريت من الجن وهذا الحديث الذي نتحدث عنه ونقول ان شياطين الجن لهم ق د ر ة و الله عز وجل مكنهم قال عفريت من الجن أ ن ا آ ت ي ك به قبل أ ن تقوم من مقامك فين سليمان في الشام و فين بلقيس في اليمن ه و يقول أ ن ا آ ت ي به في هذه ا ل ل ح ظ ة قبل أ ن تقوم من مقامك أ ن ا آ ت ي به لكن في واحد آ خ ر من العلماء ا ل آ خ ر ي ن قال أ ن ا آ ت ي ك به قبل أ ن أ ر ت د إ ل ي ك طرفك فلما راه مستقيرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني لي أ ش ك ر ام أ ك ف ر بل هذا من نعم الله عليه فشاهدنا من هذه ا ل آ ي ة هو أ ن الجن ممكنون ويستطيعون أ ن يعملوا مثل هذه ا ل أ ع م ا ل ولهذا ا ل س ح ر حينما يستعملون الجن م الا ي س ت ع م ه م إ ل إ ذ ا تنازلوا لهم عن دينهم ا ذاك نبيه و ص خ ر ت له فحينما ي أ ت ي الساحر يقول للموجودين للعوام أ ن ا آ ت ي بشيء أ ن ت م لا تعرفونه مثلا لا توجد فواكه في هذه البلد لا يوجد العنب في هذا الوقت ويطلع لهم مثل هذا النوع فهذا الشيطان هذا العفريت هو الذي يذهب ويسرق هذه ا ل أ ش ي ا ء من تلك البلاد ا ل ب ع ي د ة واتي ب س ر ع ة ه يقدمها لهم وبهذه ا ل ط ر ي ق ة يظلون الناس على أ ن ه م يعلمون الغيب و أ ن ه م يتصرفون في ه ذ ا الكون و أ ن ه م يعملون ما يشاء إ ذ ن الشياطين لا هذه ا ل ق د ر ة شياطين الجن والله عز وجل أ خ ب ر في هذه ا ل آ ي ة أ ن ه جعل هذه النجوم ز ي ن للسماء ورجوما لهؤلاء الشياطين الذين يتصرفون هذا التصرف ف إ ذ ا استرقوا السمع ا و أ ر ا د و ا أ ن يلقوه إ ل ى الكهان جاء الشهاب ف إ ن أ د ر ك ه أ ح ر ك ه و إ ن لم ي د ر ك ه جاء بهذه ا ل ك ل م ة و أ ل ق ا ه ا إ ل ى الكاهن التي يضيف إ ل ي ه ا كما قال ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم تسعا وتسعين كلها كذب ويكمل ب ا ل م ئ ة هذه ا ل ك ل م ة ا ل ص ح ي ح ة فهذه ا ل ك ل م ة ا ل ص ح ي ح ة ينفق بها هذا الكذب جميعا الثلاثه علامات ز ي ن للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها الله عز وجل قال في كتابه و أ ل ق ى في ا ل أ ر ض رواسي أ ن تميد بكم و أ ن ه ا ر ا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون وهذا من فضل الله على عباده هذه ا ل أ ر ض أ ل ق ى الله عز وجل فيها هذه الجبال الرواسي لتحفظها حتى لا تميد بمن هو عليها وجعل الجبال أ و ت ا د ا ثم ت ق ر أ في كتاب الله عز وجل أ و ت ا د ورواسي تثبت هذه ا ل أ ر ض حتى يثبت الناس عليها ثم جعل في هذه ا ل أ ر ض السبل و ا ل أ ن ه ا ر و ا ل أ و د ي ة وهذه الجبال التي يثبتها بها هذه كلها ل م ص ل ح ة العباد ل م ص ل ح ة الناس فالناس يسكنون على هذه ا ل أ ر ض يسافرون من بلد لبلد يجدون العلامات ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن في الصحراء في الليل ا ل م ظ ل م ة هناك علامات وهي الجبال هذه الجبال قد يستفيد منها في النهار إ ذ ا كنت في صحراء ب ع ي د ة انقطعت عليك معالم الطرق ثم تجد هذه الجبال فتستدل بها على ا ل ج ه ة التي تريدها لكن في الليل في الظلام لا ترى الجبال د ن ي ا ظ ل م ة حالكه و أ ن ت في صحراء ما تدري أ ي ن تذهب فالله عز وجل وضع هذه النجوم علامات هذه النجوم ضوءها فالله جعلها للإهتداء يهتدون بها إذا إذا النجوم لا جاء الظلام صار جاء الظلام أضاءت الناس بل وجل أحسن وأحسن تغطى أكثر أي عز فهذه هي الفوائد لهذه النجوم و انا خلقت لهذه المسائل الثلاث ز ي ن للسماء و رجوم للشياطين و علامات يهتدي بها الناس من مكان إ ل ى مكان في أ س ف ا ر ه م في صلواتهم في كل أ م و ر ه م التي يحتاجون إ ل ي ه ا لا سيما في البحر البحر لا جبال فيه ولا علامات و أ ه ل السفن و لا يستفيدون إ ل ا بهذه النجوم ا ل ث ا ب ت ة في الشمال وفي الجنوب ثم يقول البخاري عن ق ت ا د ه فمن ت أ و ل فيها غير ذلك أ خ ط أ واضاع نصيبه من ادعى أ ن هذه النجوم ما هي إ ل ا لكذا وكذا إ م ا أ ن ه ا ي التي تؤثر ر بحيث إذا طلع النجم الفلاني إذا النجم ا طلع ط ننزل ل م أ و إ ذ ا طلع النجم الفلاني يحدث كذا وكذا ويقول من ت أ و ل فيها يعني من فسرها بغير هذه الثلاث الخصال ف ج د أ خ ط ا و ا ض ع نصيبه يعني أ ض ع نصيبه من ا ل إ ي م ا ن بالله عز وجل من ا ل إ ي م ا ن بهذه المخلوقات لماذا خلقت وتكلف ما لا علم له به هذا تكلف ودعواهم على أ ن ه ا تدل على كذا وكذا هذا كله من الخرص ومن الافتراء ومن الكذب على الله عز وجل فالله لم يخلق هذه النجوم إ ل ا لهذه ا ل أ ش ي ا ء وهي من أ ع ظ م المنافع والمصالح للناس ثم ذكر هنا أ ن ق ت ا د ة كره ا تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيين فيه ذ ك ر و ا حرب عنهما منازل القمر الحديث فمنازل القمر 28 منزلة الحديث البالحة سبق القمر يطلع كل يوم في منزلة هذه المنازل ث ا ي ة و ل ع ش ر ي ن ن م ة التي ق م يوم منزلة المنازل ر يطلع في في كل ل هذه ا يطلع فيها القمر فيه نجوم هذه النجوم تسمى بهذه المنازل ث م ا ن ي ة وعشرين م ن ز ل ة وهذه يعرفها المزارعون لو كان عندنا مزارعين كان يفسروننا ل ذلك هذه كره بعض العلماء أ ن يتعلمها ا ل إ ن س ا ن وبعض العلماء رخصوا في ذلك ل أ ن ه ا إ ن م ا تعلمت من أ ج ل أ ن يستفاد منها أ ن يستدل بها على وقت المزارع متى تزرع هذه ا ل أ ن و ا ع وهذا شيء معروف ومجرب يعني هذه المنازل في منازل ت أ ت ي في الشتاء وفي الصيف وفي الربيع وفي الخريف هذه منازل م ع ر و ف ة والناس معيشتهم على هذه ا ل أ ش ي ا ء يعرفون كيف يتصرفون في مزارعهم وفي حروثهم فالتعلم لهذه المنازل لا يضر ل أ ن ه ليس المقصود منه الاستدلال بها على أ ن ه إ ذ ا طلع النجم الفلاني في المكان الفلاني نزل المطر أ و صار كذا أ و صار كذا ل أ ن هذا هو الممنوع أ م ا كونهم يتعلمون ه لمصالحهم فهذا لا شيء في ذلك ولهذا رخص فيه ا ل إ م ا م أ ح م د و إ س ح ا ق بن رهويه كلمة ك ر ة البارحة نحن قد علقنا الحديث قد عليها في الحديث عند ابن مسعود وغيره أ ي العلماء السابقون يكرهون الكراهه بمعنى التحريم عندهم ل أ ن الكراهه في الفكر تختلف عن الكراهه عند العلماء السابقين والعلماء السابقين حينما يعبرون بالكراهه يرون التحريم ل ي س ت د ل بها على الحوادث كان يقول إ ن س ا ن م ط ر ن بناء وكذا وكذا أ و صار كذا وكذا أ و يطلع نجم ا ل فنان ي صار كذا وكذا هذا هو الممنوع و إ ن م ا ت ع ل م ت من أ ج ل الحساب حتى يستفيد الناس منها الحديث التالي عن أ ب ي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة لا يدخلون ا ل ج ن ة ينبغي أ ن نتنبه م هذا الحديث ولشرحه ولماذا و ل أ ي ع ل ش ي ن يدل يقول ث ل ا ث ة لا يدخل ا ل ج ن ة مدمن الخمر المدمن الذي يشرب الخمر باستمرار وقاطع الرحم والرحم المقصود بها القرابه والاستعمال عند ا ل ع ا م ة أ ن الرحيم هو الذي يتزوج عنده ا ل إ ن س ا ن وهذا يعبر عنهم ب ا ل أ س ه ا ر هؤلاء أ س ه ا ر فلان أ م ا ا ل أ ر ح ا م ه م ا ل أ ق ا ر ب من ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ع م ا م و ا ل أ خ و ا ل من لهم صله ق ر ا ب ة فهذه تسمى رحم أ م ا الذي يتزوج ا ل إ ن س ا ن عندهم من ق ب ي ل ة أ خ ر ى فهؤلاء يسمون أ س ه ا ر ولا يسمون أ ر ح ا م و إ ن م ا هذا التعبير الدارج عند ا ل ع ا م ة أ ن ه م يسموه بهذا الاسم إ ذ ن الرحم كل من أ د ل ى الى ا ل إ ن س ا ن ب ق ر ا ب ة سواء من قبل أ ب ي ه أ و من قبل أ م ه والله عز وجل نهى عن قطع الرحم نهى عن قطع الرحم لان قاطع الرحم عليه إ ث م عظيم والله عز وجل قال للرحم كما في الصحيح أ ل ا ترضين ان أ ق ط ع من قطعك و أ ص ل من وصلك قالت نعم قال فذلك لك ف ق ط ي ع ة الرحم لا تجوز بل محرمه بنص ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة فلا يجوز للمسلم أ ن يقاطع رحمه أ ن يقاطع أ ق ا ر ب ه بل عليه أ ن يحسن إ ل ي ه م والاحسان يكون بالشيء المحسوس بالمال ب ا ل م س ا ع د ة ب ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة فلا بد أ ن يحسن ا ل إ ن س ا ن الى أ ق ا ر ب ه إلى رحمه وقد قال رجل صلى الله عليه وسلم إ ن لي رحما أ ص ل ه م ويقطعونني و أ ح س ن إ ل ي ه م ويسيئون إ ل ي ه فقال له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن صدقت ف ك أ ن م ا تسفهم المل يعني كانما تلقي في أ ف ا ه م التراب الحرب ل أ ن ه م لا يجوز لهم ومعنى ذلك الذي يقطعك لا تقطعه بل عليك أ ن تصله ف ص ل ة الرحم من ا ل أ م و ر ا ل و ا ج ب ة وهي ا ل أ م و ر التي تجعل الناس ي ت آ خ و ن ويتكاتفون بعضهم مع بعض وبالاحسان إ ل ى أ ر ح ا م ك إ ن كانوا فقراء فتحسن إ ل ي ه م بما تستطيع من المال ل أ ن الصله ما تكفي باللسان لابد أ ن تقدم لهم ا ل م س ا ع د ة بالمال إ ن كان إ ن س ا ن عاجز تساعده بايصال الشيء الذي يحتاجه إ ذ ا كان مريض تعالجه وهكذا تقدم إ ل ى أ ر ح ا م ك جميعا من ا ل أ ق ا ر ب ما تستطيع تقديمه لهم ولا يجوز مقاطعتهم مطلقا بل مقاطعتهم حرام ومع لا شك أ ن كثير من الناس حتى إ خ و ة قد يحدث بينهم ما يحدث في أ م و ر الدنيا فتجد هذا يقطع هذا و هذا موجود في الدنيا كلها فلا يجوز للمسلم أ ن يعمل مثل ذلك ف ل ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نهى حتى غير ا ل أ ق ا ر ب في أ ن يقطع ا ل إ ن س ا ن أ خ ا ه لا يجوز للمسلم أ ن يهجر أ خ ا ه اخاه في ا ل إ ي م ا ن لا يجوز له هجره ولكن رخص الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ق ض ي ة م ع ي ن ة م ر ا ع ا ة ل ط ب ي ع ة البشر ف إ ذ ا حدث خلاف بينك وبين ج اي ر ك ب ن وبين ك أي إ ن س ا ن فلا تهجره ولكن يجوز لك هجره ثلاثه ايام يعني إ ذ ا ت خ ا ص م ت أ ن ت وجارك عندك جار في المنزل في الدكان في العمل في أ ي مكان إ ذ ا حدث بينك وبينه خلاف فهذه ط ب ي ع ة البشر هذه ا ل ط ب ي ع ة التي هي الفوران يغضب ا ل إ ن س ا ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين أ ن لهذا ا ل إ ن س ا ن له أ ن يهجر أ خ ا ه في الكلام ثلاثا ثم أ خ ب ر على أ ن أ ف ض ل ه م ا أ ب د أ ه م ا بالسلام وهناك وعيد شديد ل أ ن الذي يهجر أ خ ا ه جاء في ا ل ح د ي ث الصحيحه ان ا ل أ ع م ا ل تعرض على الله يوم الاثنين والخميس أ ع م ا ل العباد ولهذا قال رسول الله صلى الله ع ل س ل ا م في صوم يوم الخميس إ ن ه يحب أ ن يعرض عمله على الله وهو صائم ولهذا يحث على صوم الاثنين والخميس ف ا ل أ ع م ا ل تعرض على الله ف إ ذ ا عرضت ا ل أ ع م ا ل على الله وهناك اثنين بينهما تهاجر الله عز وجل لا ينظر في أ ع م ا ل ه م ا بل يقول اتركوهما حتى يصطلحا فهذا عقاب على ا ل إ ن س ا ن من يرضى أ ن عمله لا يغفر الله عز وجل فيه ل أ ن ه إ ذ ا نظر فيه غفر ل أ ه ل ه إ ل ا من ارتكب ك ب ي ر ة من الكبائر فلا بد من ا ل ت و ب ة منها إذن ينبغى على أنه اذا ل ل على م م س أنه إ حدث بينه وبين جاره بين أ ر ح ا م ه بين أ ق ا ر ب ه خلاف ثلاثه ايام لا مانع من ذلك ولكن بعد اليوم الثالث لا يجوز الهجر مطلقا وهذه م ر ا ع ا ة ل ط ب ي ع ة ا ل إ ن س ا ن حينما يغضب هذه ثلاثه ايام تكفي أ ن يذهب الغضب ثلاثه ايام ك ف ا ي ة أ م ا يواصل فهذا لا يجوز له مطلقا إ ذ ن هذه ك ط ي ع ة الرحم وعليها الوعيد الشديد ومصدق ب ا ل س ح ر وهو الذي سبق معنا في الحديث الماضي أ ن ا ل إ ن س ا ن يدعي علم الغيب وهذا يصدقه و إ ذ ا صدقه واقتنع بكلام هذا فهو مخالف لما جاء في كتاب الله عز وجل الذي أ خ ب ر الله فيه أ ن ه ليس هناك أ ح د من البشر يعلم الغيب إ ل ا الله فالله وحده هو المختص بعلم الغيب فمن ا د ر ك الله عز وجل ودع عنه شركه ي في ذلك العمل في, ذلك في تلك ا ل ص ف ة ف إ ذ ا صدقه إ ن س ا ن فقد دخل في هذه القضيه ة التي ي مصادمة للنص من كتاب الله عز وجل إ ل ا إ ذ ا كان الرجل جاهلا لا يعلم الحكم فهذا يبين له نعود للتعبير هذا ث ل ا ث ة لا يدخلون ا ل ج ن ة ومنهم م د م ن و ن الخمر ما معنى هذا التعبير هل معنى أ ن ه م يدخلون النار ولا يدخلون ا ل ج ن ة مطلقا أ و أ ن ه م لا يدخلون ا ل ج ن ة ابتداء لأن هناك نصوص ثابته في الصحيحين وكذلك النص في كتاب الله عز وجل أ ن الله لا يغفر ان اشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالخمر كبير من الكبائر ق ض ي ع ه الرحم هدي كذلك وهي دون الشرك بالله عز وجل والله قد قال في كتابه أ ن الله لا يغفر ان اشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ماذا تقول الفرق تقول في هذا الحديث و أ م ث ا ل ه هناك ف ر ق ة تسمى الخوارج خرجت على علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه بل قبله خرجت على عثمان وكفروا ا ل ص ح ا ب ة وحكموا على مرتكب ا ل ك ب ي ر ة بالكفر فالخوارج في ذاك الزمن وفي الزمن الحاضر يقولون كل من ارتكب كبيره ة شرب خمرا أ و س ل ق ه او, أو زنا فهذا كافر في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة هذه ع ق ي د ة الخوارج يكفرون المسلمين بارتكاب المعاصي ف ر ك ه تسمى ا ل م ع ت ز ل ة وافقت الخوارج في الحكم على مرتكب الكبيره في ا ل آ خ ر ة وخالفتها في ا ل ت س م ي ة في الدنيا ا ل ت س م ي ة في الدنيا يقول ا ل م ع ت ز ل ة من ارتكب كبيره خرج من ا ل إ س ل ا م ولم يدخل الكفر وبقي في الدنيا في م ن ز ل بين المنزلتين لا هو كافر ولا هو مؤمن ماذا حكمه في الدنيا ب أ ي شيء يعامل يقول ا ل ا مات يغسل ويكفن ويدفن في م ق ا ب ل المسلمين وورثته يرثون منه ولكنه في ا ل آ خ ر ه مخلد في النار لماذا يخلد في النار قالوا هذه الذنوب عليها وعيد من الله عز وجل وكل وعيد من الله يجب على الله أ ن يدخله النار حتى يعاقبه بذلك الذنب و إ ذ ا دخل النار م ا يمكن أ ن يخرج ل أ ن ه ما في ش ف ا ع ة أنكروا أحاديث الشفاعة هذه ع ق ي د ة ا ل م ع ت ز ل ة أ م ا الخوارج فكان صرح في باطلهم قالوا مرتكب الكبيره كافر في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فمن ارتكب ك ب ي ر ة فهو كافر لا يرث و لا يورث و لا يذل في مقابل المسلمين وفي ا ل آ خ ر ة مخلد في النار هذه عقيده الخوارج فكل ج م ا ع ة نجدهم في أ ي عصر من العصور يكفرون المسلمين بهذه المعاصي فهذه عقيده الخوارج وهذا عمله م ننظر ل أ ق و ا ل اهل ا ل س ن ة ماذا يقولون في مثل هذه ا ل أ ح ا د ي ث هذا الحديث وامثاله اهل ا ل س ن ة يقولون هناك احاديث صحيحه حديث أ ب ي ذر رضي الله عنه في الصحيحين حينما ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى الحره الحره أ ن ت م ا ل آ ن هنا في ا ل م د ي ن ة في حره ش ر ق ي ة وحره غ ر ب ي ة الحره ا ل م ك ا ن ه ذ الذي ا كان صخور و ل ا ل آ ن مدينه فيه صخور فخرج الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في ليله مقمره مقمره يعني ليله اربعه عشر ليله خمسه عشر فخرجوا الى جهه الحره في الليل فقال لابي ذر تجلس في هذا المكان لا تبرح منه حتى اعود اليك يعني نسمع لهذا الأمر من وننظر لامتثال ا ل ص ح ا ب ة ل أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل ه ل ا تفارق هذا المكان حتى أ ع و د إ ل ي ك فلما ابتعد عنه قليلا جاءه الملك جبريل عليه السلام فصار يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديثه معه أ ن ه بشره أ ن ه من مات على أ م ت ه على التوحيد دخل ا ل ج ن ة و إ ن زنى و إ ن س ر ق فقال الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و إ ن زنا و إ ن سرك قال و إ ن زنا و إ ن سرك لكن تنبهوا للكلام الذي س أ ق و ل ه بعد ذلك لا يظن ا ل إ ن س ا ن يشرب الخمر و يزني و يسرق و المفتاح في جيبه يفتح ا ل ج ن ة و يدخل ليس الأمر كذلك و لكن هذا يبين على أ ن ه لا يخلد في النار إ ل ى الكافر هذا هو المقصود أ ب و ذر حينما سمع هذا الصوت خشي أ ن يكون ع ا د و اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويمكن أ ن يفتك به فقال أ ر د ت أ ن أ ذ ه ب خوفا على رسول صلى الله عليه وسلم ولكن تذكر أ م ر الرسول قال لا تفارق هذا المكان فتصبر وصبر نفسه بالغصب وبقي في هذا المكان فرجع إ ل ي ه الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال له مازلت أ ن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني أ ن ه من مات من أ م ت ي على التوحيد دخل ا ل ج ن ة قلت و إ ن زنى و إ ن سرق قال و ان زنى و إ ن سرق فسار أ ب و ذر يكرر هذه ا ل ع ب ا ر ة على رسول الله صلى الله عليه و سلم و في ا ل ر ا ب ع ة قال الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و إ ن رغم أ ن ف أ ب ي ذر و إ ن رغم أ ن ف أ ب ي ذر فكان أ ب و ذر رضي الله عنه إ ذ ا حدث بهذا الحديث جاء في ا ل م ر ة ا ل ر ا ب ع ة قال و ان إ رغم أ ن ف أ ب ي ذر إذا هذا الحديث يبين لنا الزان السارق على يبين أن أو أ وشارب الخمر ل أ ن ه كل ايات في هذا الحديث أ ن ماله إ ل ى ا ل ج ن ة إ ذ ا معنى الحديث هنا لا يدخل الجنه ة م ع ن ا لا يدخل الجنة بدون أ ن يحاسب على جريمته التي ارتكبها يعني لا يأتي من لا أ وانما ل وهلة ل ج ة و إ ن يحاسب على ذلك العمل الذي عمله فيعذب بالنار بقدر ذنبه ثم ماله إ ل ى ا ل ج ن ة ما الجنة آله إلى وسبق ا هذا قد لا ل ل على أ م ث كثيرة ة ي قد ت ع الوقت لذكرها ولكن نمثل ح د يزيد ي ث ا ل ف ي ر ا ل ذكره ي في صحيح مسلم وسبق ذ في مناسبات وهو أ ن يزيد الفقير هو وجماعه م ع في ا ل ك و ف ة يقول شغفني ر أ ي الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي فقال حجينا أ ن ا وعصبه معي كلهم على هذا ا ل ر أ ي م ج م و ع ة ج ا ء و ا للحج وعزمهم ك م ان يقول أ يحجوا ثم يخرجوا على المسلمين ل أ ن المسلمين عندهم كفار ي ر ت ك ب و ن المعاصي فقالوا لو مررنا ا ل م د ي ن ة فمروا ا ل م د ي ن ة دخلوا هذا المسجد ف إ ذ ا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أ ح ا د ي ث ا ل ش ف ا ع ة ومنها أ ن ج م ا ع ة يخرجون من النار بعد أ ن يسيروا مثل القراطيس أ و مثل عيدان السماسم أ ي تحرقهم النار ثم يخرجون منها فيلقون في نهر يسمى نهر ا ل ح ي ا ة ثم ينبتون ثم يدخلون ا ل ج ن ة الخوارج عندهم ج ر أ ة كما نعرف جرتهم أ ا ل آ ن ل أ ن ه ا ج ر أ ة على جهل والشباب ا ل آ ن الذين يعتنقون هذا المذهب على جهل هذه ا ل ج ر أ ة ا ل م و ج و د ة عندهم ما تثبت. فقال ي تثبت ف يزيد الفقير يا صاحب رسول الله ما هذا القول الذي تقولون والله عز وجل يقول كلما أ ر ا د و ا أ ن يخرجوا منها أ ع ي د و ا فيها لكن نسمع لقول الصحابي وكيف أ س ل و ب ه فقال له هل ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن ل أ ن ه استدل بهذه ا ل آ ي ة في س و ر ة ا ل س ي د ة وهذه ا ل آ ي ة في آ خ ر ه ا تبين على أ ن هؤلاء هم الكفار المكذبون بالبعث وليس المقصود بها العصاه من الموحدين و إ ن م ا يقصد بها الكفار فقال له هل ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن قال نعم قال هل سمعت بالمقام المحمود قال نعم كما تعرفون في س و ر ة الاسراء ومن الليل فتهجد به ن ا ف ل ة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا والمقام المحمود الذي يبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في ا ل ش ف ا ع ة العظمى و أ ن الله عز وجل يشفعه ي في الخلق ويحمده الناس على ذلك فيقول أ ن ش ا يحدث فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم م الجماعة هؤلاء ه الذين يدخلون ن ثم يخرجهم الله عز وجل ب ش ف ا ع ة رسوله ا ل ل صلى الله عليه وسلم ولحدث ي المتواتر في الصحيحين أ ن ه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ل فلما ليزيد ل ذرة هذا ماذا من إيمان سمعوا ف حدث ي ر وللعصب ذره ي يقول يزيد ن معه ق ل ا ف وأنا أحدثكم ب ذ ا الحديث صحيح مسلم. في من س ل م ر ج ع ايمان ب ا ل إ في باب الشفاعة باب قال رجعنا إ ل ى منزلنا فقلنا هل ترون هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هل هذا الصحابي يكذب على رسول ا ل يقول هذا القول قال فرجعنا عن فكرنا إ ل ا واحد بقي على ر أ ي ه وخرج على الناس هذا الحديث نأخذ منه في هذه القضية. معنى ذلك أنهم نأخذ ذلك الحديث القضية لا يدخلوا للجنة في معنى اي لا يدخلونها من أ و ل و ا ه ل ة بل يعذب ا ل إ ن س ا ن بقدر ذنوبه وقد يحترق في النار حتى ي ص ي ر ب هذه ا ل ص و ر ة مثل عيدان السماسم ثم يخرج من النار أ ي أ ن ه لا يخلد في النار إ ل ا الكافر المشرك الشرك ا ل أ ك ب ر المنافق النفاق الاعتقادي ثم هذا الحديث وهذه ا ل ق ص ة يجب على الشباب أ ن ي أ خ ذ و ا منها العلم النافع ل أ ن هؤلاء الشباب المساكين الذين يغرر بهم لو جاءوا للعلماء لبصروهم وبينوا لهم أ ن هذه المعاصي التي يرتكبها الناس لا تخرجهم من ا ل إ س ل ا م هذه معاصي ما داموا على التوحيد ولكن الذين أ ر ا د و ا ا ل إ ض ر ا ر ب ا ل إ س ل ا م والمسلمين سواء مباشره أ و بالفتاوى التي يصدرونها إ م ا عبر ا ل إ ن ت ر ن ت و إ م ا عن هذه القنوات إ ذ ا ا الفضائية ا ع ت ل ا ل ف ض ا ئ ي ة التي هي اشر فسادا وقد اخبر رسول ه صلى الله عليه وسلم أ ن ه لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يقل العلم ويبث الجهل يبث كما في الصحيح صحيح البخار يبث بمعنى أ ن ه ينشر وحتى يكثر الهرج والهرج فاستروا الرسول صلى الله عليه وسلم بالقتل فنحن لا نشاهد ولا نسمع إ ل ا القتل يوميا بالعشرات بالمئات وهذا آ خ ر الزمان تكثر فيه الفتن ويكثر القتل بين الناس ويبث الجهل بينهم ويقل العلم فهؤلاء المساكين لو ج ا ء و ا إ ل ى العلماء لبينوا ّ لهم أ ن هذه ا ل أ ف ك ا ر منحرفه ة و ذ ه ا ل أ فاسده ك ر ف ا ة و ذ ه الأفكار م ض ل ة مثلما جاء يزيد الفقير ومن معه إ ل ى ذلك الصحابي الجليل في ج ل س ة و ا ح د ة ربما تكون بين المغرب والعشاء دخلوا المسجد ويحدث عند س ا ر ي ة ما بعث معهم الى الصباح إنما حدثهم بهذا الحديث ولكنهم كانوا يبحثون عن الحق عن يبحثون عن الحق فلما سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم امنوا به وتركوا فكرهم المنحرف الذي يكفرون به المسلمين اذن قول رسول الله صلى الله ع ل ه وسلم لا يدخل الجنه مدمن خمر معناه لا يدخلها من اول وهله بل يعاقب بقدر ذنبه ثم ماله الى الجنه وكذلك قاطع الرحم لا يدخل من اول وهله بل يعاقب بقدر ذنبه ثم ماله الى الجنه هذه أ ق ي د ه أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في مرتكب الكبيره ب أ ن ه لا يكفر و إ ن م ا هو معرض للعقاب فيجب على المسلم أ ن يبتعد عن جميع الذنوب التي تؤدي به إ ل ى النار ومن الذنوب التي تؤدي بالمسلم إ ل ى النار الخمر و ا ل س ر ق ة والزنا والكذب و ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة هذه كلها كبائر لا يجوز للمسلم أ ن يرتكبها و إ ن م ا عليه أ ن يتجنبها حتى تكون صحيفته نقيه وسليمه ولكن لو مات وهو على تلك الكبائر فماله إ ل ى ا ل ج ن ة بعد أ ن يؤخذ منه إ ذ ا أ ر ا د الله عز وجل أ ن يعاقبه بقدر ذنبه ولكن كل واحد منا يعلم أ ن ه لا ط ا ق ة له على تلك النار بل هذه النار ا ل م و ج و د ة التي يجوز من سبعين جزءا لا يستطيع أ ح د ن ا أ ن يمد إ ل ي ه ا أ ص ب ع ه فمن أ ر ا د أ ن يبتعد عن النار فيبتعد عن المعاصي جميعا